رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ نَكَ أَنْتَ اللَّذِي ذُو الْحُكْمِ وَاقِهِ مُسْتَغِيثَ وَمَن تَقِ تَغِي آتِيَ أُمَّاذِن فَقد رَحِمْتَ وَذَانِكَ هُوَ الْفَوْزُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَا مَن قَتَلَ اللهِ أَكْبَرُ مِمَّن قُتِكُم أَنفُسُكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قالوا ربنا آمنا تنسنا تينى واحيه تنسنا تينى فاعترفنا بذنوبنا فإلى خروج من السبيل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 علي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وَمَا يَنْتَهُونَ كَرُؤُبِ اِلَّا مَن يُنِيدُ فَدَاوُ اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ونبيع الدرجات ذو العرش يلق روح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاف يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَابِ